كل أمّة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون واذا راى الذين اشركوا شركاءهم واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَاءُنَا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْرِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى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 إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون امه أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة وَلَيُبَيِّنَنَّ يبينن لكم يوم مَا ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله أُمَّةً لكم أمم يُضِلُّ ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تَمْتَعِنُونَ وَلاَ تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ ذِخْرًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثَبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدُّتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ولكم عذاب عظيم ولا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَا فَادَ مَا عِندَكُمْ يَا فَادَ وَمَا عِندَ اللَّهِ وَ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحاً ذكرنه و هو مؤمن. فلا نحيى أنه حياة طيبة. ولا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 انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايهن مكان ايه وإذا بدلنا آيات ما كان آياته والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ اللِّسَانُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ إن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 ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى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 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ, إن ربك مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وتوفى كل, نفس ما عملت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة كانت آمنة مطمئنه يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى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 لكم دينكم وليدين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حميدا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد وإلهناك ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد الهنا حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد قبل الرضا سبحانك يا من خلق فسوى وقدر فهدى سبحانك يا رحمن على العرش استوى سبحانك يا من تعلم السر واخفى سبحانك يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت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 ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وأخره وظاهره وباطنه والدرجات العليا من, من الجنة والدرجات من اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ما علنا منها وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة يا كريم اللهم إنا نسألك الجنة يا كريم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 إلهنا اعتق رقابنا اللهم اعتق رقابنا إلهنا اعتق رقابنا من النار اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم إننا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لأحزاننا وغمومنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم إنا نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفه شربه لا نظمأ بعدها أبدا لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا اللهم ارض اللهم ارضى عناه، يا رب ارض عننا اللهم إنا, المحتاجون إليك، إنا محتاجون اليك اننا محتاجون اليك هنا نطرق بابك نطرق بابك نرجوك ونرجو رحمتك نخشاك ونخشى عذابك نخشاك ونخشى عذابك اللهم إنه لنا اخوانا في بلاد الشام مستضعفين اللهم فانصرهم اللهم انصرهم يا ناصر المستضعفين اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم انصرهم على من, بغى عليهم, اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم انصرهم على من ظلمهم اللهم اجعل الدائرة لهم ولا لا تجعلها عليهم أيدهم متايدك انصرهم الهنا نصرا مؤزرا انصرهم الهنا نصرا مؤزرا اللهم أهلك اعداءهم أجمعين أهلك طاغيه الشام أهلك هو من عاونه فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. يا قوي يا متين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم تجاوز عنهم اللهم اغفر لمن مات منهم اللهم اغفر لمن مات منهم وامد له بالصحه والعافيه لمن كان حيا منهم اللهم يا حي يا قيوم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات الاحياء منهم والاموات يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. مددنا إليك أيدينا اللهم يا من تستحي من عبدك أن ترد يديه إذا رفعهما إليه صفرا لا ترد أيدينا خائبا، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الأخيار